وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَارَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 نَبَيَّنَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَحْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَفُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا لا اِلا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُورًا نَجْوَاتٍ وَيَعُدُونَ لِمُهُ وَعَنغُ وَيتَنَا جَونَ بِإِثمِ وَعُدان وَيتَنَا جَونَ بِإِثمِ وَعُدُوانانِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبرز والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُم رَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فإن لم تجدوا فإلا الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم وَلَا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إن لهم ساء كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد وَاَغِ شَيْءَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاسرون ان لِلَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَكْثَرِهِمْ أَنَّنِي وَرُسُلِي تَنَازَعُوا فَمَنْ الله مِّنكُمْ نُذِقْهُ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله سيراطهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منهم ويدخلون جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه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 حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا لا تَدَبَّرَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن بَيِنَ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنَ الزِّينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَا الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما لله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما لكم الرسول فاخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله بشديد العقاب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 وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى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 ولا تجعل في قلوبنا غذا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوَتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئن أُخرِجوا لا يخرُجون مع غَمٍ ولَئن قُتِلوا لا ينصرونهم ولَئن نصرهم ليودن العدبارة ما لا ينصرون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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يحفلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم جاءَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَةُ مَنْ ما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوُونَ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 وَمَن يَفْطَلْ غُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَقْفُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُم وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه افصل بينكم والله بما تحملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهِ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَنابِكُم وَبَدَابَنَناَا وَبَنَكُم العدَوَتُ وَالبَقْبُ وَأَبد حتىَ حتىَ فُتْ مِوا بِلاجِ وَحدَغُ إَِّ قَوْلَ إباجمَ لأَبِيجِ ل أستَفًِا لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا ولك توكلنا واليك انابنا واليك المصير وَرَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظابروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فَإِن عَلِمْتُمُ غُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُؤْذُواهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِزْلٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم ولا جناح عليكم ان تنفقوا حين اذا اتيتم وغم ما اجور وولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واللي ما انفقوا فَالْقَطُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يقتلنا اولاد غن ولا يأتين ببثان يفترين غو بين ايديهم وارجله ولا يقصينك في محرف فبايغن واستغفر له الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب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 فبورَ مَ قةَ الله أَ تَقُل مَا لا تَفعَنُون إِ الله ذاَا يُحب الذيينَ يُقاتِونَ فيِي سَبينج صَْتَكَهُ بُ دْنينُ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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا تَحَرُّمٌ مُبِينٌ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 دونونَ للوق في يونور والله جدواججم والله غموت م نورج وَلاكرغًا الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالغدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ وَتُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْقُسِكُمْ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكل طيبة في جنات عدن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 كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواردين من أنصاري إلى الله قال الحواردين نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَيُزَكِّي مِنْهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَغَوَلَ الْعَزِيزُ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 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا وإن زعمتم أن لكم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 اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قبيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 والله يقلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم غمجا لكفوا صدوا عن سبيل الله وَلَغَم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ غَمَّ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم آت لهم الله أنا يؤفكون وَإذاَا قِيلَ لَغم تَعَلَ وَْستَغْفِذ لَكُم رَسُول ال الراجِ لَورُؤُ سَغُم وَرَأيتَ غُم يَصُدُونَ وهم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 يقولونَ لا يغوجَأن إلَ المدينينَةِ لا يُق جَ الأعُّ مِهَاأَذَلًا وَلِل جِعِزَّةُ وَِرَسُولج وَلمُؤمنينَ وَلَ المُنافِقينَ لا يَألَمونون.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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأَ الصَدَّّقَ وَأَكَُ الصَّالِ حَين وَلَيْ يفْطِرَ اللغُ نَفْسًا إذَا جَ أَجَلهَا وَلغُ خَبيرٌ بِمَا تَعمَلُون بِسْنِل لِحْْمنَانِ الروحم يوسب يدعو لله ما في السماوات وما في الارض لا غول ملك ولا غول حمد وغوا على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ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 وَيُدْخِلُ الْغُجَّانَ نَاتِيَةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ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 وَإِن تَقْفُ وَتَصبَحُ وَتَغْْفِرُ فَإِملَ اللهََّا غَفُور وَحَم إِ مَا أَموَلُكُمْ وَأَلادُكُم فتْنةُ وَلَّ غُوعِدَ أَجرٌ عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خَيْرًا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرب الله قربا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَدِّقُوهُمَّ لِعِذَّتِهِمَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعذى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمحروف أو فارقوهن بمحروف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 مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ابْتَيْنَ فَعِدَّةٌ غُسْمَةٌ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ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 تَسْكِنُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضِرُّونَ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمحروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكّفُ الل نَفسن إَِّ ما آتَهَا سجعل اللَّهُ بَدَع الص يصاء وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فَدَاءَ قَطُّ وَبَالَ أَمْرُهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمنوا وَدَأَزَلَ الللههُو إِلَكُم ذِكراء رَسُلَ يَكْلُ عَلَكُم آياتَاتٍ اللهِمُ بَّنَاتٍ ال قُرِج الذيينَ آممَنُوَ عَنِلُ الص الصَالِحَاتِ مِ الظلُماتاتِ إلىلَ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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْأَرْفَ وَبَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ خَبِيرٌ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجدريل وصالح المؤمنين والملائم كَتُبَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَ أَسَارَ رَبُّهُ إِن قَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْتَلَغُوا أَزْوَاجًا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعفون الله ما أمرهم ويكفون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 يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسحى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بَرَأَ ضَلَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَقُورَتَا غَمًا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَبَرَّ بَاللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ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 وكانت من القانتين صدق الله العظيم